<تصفيق> اياك نعبد وياك نستعين يدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله No. نعبد وإياك نستعين. يذن الصراط المستقيم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. ذلك الكتاب لا ريب فيه غدى للمتقين. للمتقين. نعم فيه غدى للمتقين. الصراط المستقيم. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. لا رب لا. يا رب يا رب يا <تصفيق> رب المغضوب عليهم. ولا للمتقين. عير المعظوم وليكم ولا بسم الله. I هل هذا مثل الكتاب girl.